الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوط من أجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد اتقوا وَاتَّقُوا يا لَّا يَنفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ أَثَبْتُمْ فَوَلَن يُرَدَّ فَإِذَا أَنتُمْ مِنْ أَرْضِكُمُ نُقَلَّبُكُمْ فَإِنَّ كَانُوا عَلَى آيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ تَفَاضَّ النَّاسُ وَوَفِرَ الرِّضَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَرَّحِيمٌ فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ الله كذكركم أَشَدَّ أو فَمِنَ النَّاسِ فمن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي في مِنْ من وَمِنْهُم مَّن لا تَمَّ قِنَ الْعَذَابَ نَعُوْمُ لَهَا إِلَمُ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْقِصَاصِ.